ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يرحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون نَبِيّ آيَاتِ اللَّهِ لا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ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 ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وабصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن